بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا والساريات سبقا فالسابقات سبقا فالمتدبرات امرا يوم توقف الراضفه تتبعها الراضفه قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قاروا تلك إذا كرة خاسرة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 وأهديك إلى ربك فتخشى فأرى الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله مكان الآخرة والأولى إن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 فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إن